117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 119. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 129. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم 117. قال ربي يعلم القول في السماء وَهُوَ وهو السميع العليم 118. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاع 119. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 110. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم سَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 جَعلنَاهُ حَصيدًا خمِدين وَمَا خَلَقَُ السَّمَا أَوَ الأربَّّ وَمَا بَنَهُ مَا ل عبين لَ أَرَدنَاأَن التَّخِذَ لَهُ وََّتَّقَضنهُ مَِّد إِ كُنْ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 وَمَنَّ يَذَهُ لَا يَستَكِّرونَ عََّ إبَادَتِهِ وَلَا يَْتحسون يسَِّحونَ الليلَ وََّهَا رَ لَا يَفْتُرون أَمِ التَّخَذُون آلِهَةَ مِنَ الأرضهُمْ يُنشِرون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 وَمَا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 118. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 115. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 116. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون